السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي إلاه فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد سأسأل الله جل وعلا أن يتيبكم على هذه الخطوات على هذا الجهد الذي تبدلونه وإنه لشيء يسعد كل مؤمن أن يتوجه المسلمون إلى دروس العلم لينهلوا منها ويأخذوا ما قدر الله عز وجل لهم وإني أبشركم أن الله عز وجل قضى بأن المؤمنين ما داموا يتدارسون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يضلوا أبدا قد قال الله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله فهذه بشرى نختبشر بها أن إخواننا الذين حضروا إنما حضروا لله تبارك وتعالى ولم يحضروا لسياسة ولا لنيل زخرف من زخارك الدنيا إنما هي طاعة خالفة بوجه الله أسأل الله أن تتلع يخلط نية معكم أيضا وأن أكون معكم في هذه النية الصالحة وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الفوز بالجنان واللحاق بالنبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فاصبروا على هذا الذي تأتونه فإنما يأتي الصبر بالخير الكثير والخير العمين ذكرنا في الدرس السابق مسائل التكبير وذكرنا أن المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن رفع اليدين مع التكبير إنما يكون في تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الإحرام فقط وذكرنا أن هذا هو المشهور وإن كان القائل به او الناقل له هو ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله وهذا ذكرنا أنه قد روى خلافه في العتبية وناقضه بأن الإمام مالك إنما لم يعمل به بعدم جريان العمل به عند أهل المدينة وقلنا في ذلك الموضع بأن اللائق بهذا الإمام العظيم الأثاري المتبع للسنة الذي يرى بأن رأيه إن خالف السنة فإن بغي أن أن يعرض عنه ويتمسك بالسنة فإنه رحمه الله تعالى قد روى هذه الأحاديث التي فيها التكبير في الافتتاح وفي الركوع وفي الرفع منه وعند القيام من الركعتين فهذا هو الذي ينبغي أن يتمسك به المسلم وذكرنا أيضا مسألة مهمة وهي مشروعية التكبير عند كل خفض ورفع وذكرنا مسألة شاع الخلاف فيها وهي التكبير عند الفرور إلى السجود في سجود التلاوة إذا كان المسلم في صلاة وذكرنا أن الراجح الله أعلم هو التكبير إذا كان في الصلاة خاصة أما إن جاء موضع السجود في غير الصلاة فالصحيح أنه لا يكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه التكبير عند سجود التلاوة أما في الصلاة فإن, فإن التكبير يدخل في عموم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع فذكرنا أيضا أن هذا التكبير أعني تكبير الانتقال وهو التكبير عند كل خفض ورفع سوى, سوى تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الإحرام فإنها سنة من السنن وما وماذا يجبر نسيان هذه التكبير يعني إذا إنسان نسى هذا التكبير ماذا يجبره قال أهل العلم إن نسي تكبيرة واحدة فلا شيء عليه لأن عموم التكبير أو مجموع التكبير صنح لأن مجموع التكبير هو الذي يسجج له ثم اختلفوا هل يسجج لنيسيان تكبيرتين أو ثلاثة خلاف كبير بين أهل العلم والذي يعني تطمئن إليه النفس أن المسلم إن نسي التكبير ولو واحدا سجد للسهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم حديثه بكل سهو سجدتان بعد ما يسلم فإذا نسي المسلم تكبيرا واحدا فما فوقها فإنه يسجد للسهو لأنه يتحقق فيه أنه سهى في صلاة حيث نتي أو ترك التكبير ولو واحدا في صلده نسيت أن أتعرض لمسألة أخرى وهي ما هي صفة رفع اليدين في التكبير بعدما ذكرنا بأن المسلم يرفع يديه حذو منكبي أو يحاذي بهما شحنة أذنيه وذكرنا أنه ينبغي على المسلم ألا يبالغ في هذه الهيئة فلا يفرج كثيرا بين يديه فيفعل هكذا فإن هذا فيه نوع من التنطع ولا ينبغي للمسلم أن يتنطع في أفعال الصلاة بل ينبغي عليه أن يرفع رفعا ملائما كما يرفعه سائر الناس بأن يرفع يديه حذوى منكبيه أو يحاذي بهما شحمة أذنيه وصفة الكثين في هذا الرفع أن تكون الأصابع ممدودة غير منفرجة أن تكون الأصابع ممدودة غير منفرجة هذا الانفراج إخواني لا يفعل المسلم هكذا ويكبر لأنه ينبغي عليه أن يلصق بين أصابع يديه ويمدهما ولا يفعل هكذا لا يقبل يديه ويكبر لأن كثير من الناس ما يفعل؟ يكمش يديه هكذا ولا يعني من التهون يفديه يفدي الوصي هكذا هذه موجودة صح ولا لا؟ هذا الصفة موجود يعني غالب الناس ربما لا يفعلونها عن قبل لكن لما تعودوا على هذه الحركة في الصلاة صاروا لا يعطونها أهميتها ونقول يا إخواني تأثي مهم ومن أسباب قبول الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا فقال صلوا كما رأيتموني أصلي وحرف المسلم على هيئات الصلاة وعلى حركات الصلاة يؤدي به إلى أن يخشع في صلاةه وإذا تهاون في حركات الصلاة وأسعالها فإن هذا يعني يجعل من صلاةه يعني لعبا ويعني انصرافا عن وجهها الذي من أجلها شرعا ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرف على أداء هذه الصنة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع المسلم يديه ينبغي عليه أن يمد يديه من غير أن يفرج بين أصابعه ويحاذي بهما يعني مناكبه أو شحمة أذنيه ويسكت اليدين بعد ذلك توقفنا في الشرح عند حديث أبي غريرة أو أثر أبي غريرة الذي أخرجه الإمام مالك الموضع من طريق ابن شهاد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وذكرنا أنه أحد الفقهاء السبعة عن أبي غريرة أنه كان يصلي لهم وذكرنا أن صلاة أبي غريرة لهم ليس مقصود أبي ليس المقصود أن أبا غريرة يعني كان يتقرب إليهم أو يرائي لهم وإنما المقصود أن أبا غريرة إنما قصد بصلاة ربه تبارك وتعالى وقصد تعليما من يليه من هؤلاء الناس بحيث كان يريهم كيفية الصلاة فيتمعا كما كان يفعل ابن عباس حيث كان يجهر في صلاة في الجنازة لكي, لكي يتعلم الناس الطلاة فقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا غريرة كان يصلي لهم فيكذر كلما خفض ورفع كلما خفض وكلما رفع هذا عام يجري عليه العموم هذا عام يجري عليه العموم ومن قال بالتخصيص فانه يحتاج الى الدليل على كل حال يا أخواني هناك واحدة المسألة دقيقة جدا لا أرجو أن تعيروني اهتمامكم لا أريد أن اهتمامكم في هذه وأدردو في الأخرى الجهات المختصة المسؤولة عن المساجد وهي وزارة الشؤون الدينية أحيانا يعني القائمون على التفكيش يتابعون الأئمة في مسألة التكبير في سجود التلاوة الإمام اللي ما يكبرش يعني يعني ممكن يرفع أمره إلى المسؤولين فأقول إن كان مثل هؤلاء يسمعون ذكرنا أن الصواب أن الإمام ينبغي أن يكبر إذا سجد إذا كان في الصلاة لكن القائلون لأنه لا يكبر إصحابا للأصل في أن التكبير لا يشرع في سجود التلاوة في غير الصلاة تمسكوا بقاعدة وهو أن النص المجمل وأرجو أن تنتبه جيدا لأن هذه المسألة أصولية دقيقة تعرفوها فإن فيها أهمية كبرى هذه القاعدة تم بني عليها كثير من الأحكام قال النص المجمل قد يعبر عنه بعض العلماء رحمه الله تعالى بالنص العام لكن الأدق أن يقال النص المجمل وإن كان هؤلاء العلماء هم علماء لا يتكلمون من فراغ لكن الأصوب والله أعلم أن يقال النص المجمل النص المجمل إذا ورد العمل ببعض أفراده لا يجوز العمل بأفراده الأخرى إلا إذا ثبت النص في حقها على بل ذلك شخص هذه كم يقولوا عملية رياضية كثير من الناس مش أحيث لكن أنا راح نبططها بإذن الله حتى تفهم القاعدة النص المجمل مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبته هذا نص مجمل فيه مشروعية رفع اليدين بالدعاء صح هذا النص المجمل ورد العمل به في بعض الأفراد متى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في القنوت للدعاء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الاستسقار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم طبعا القنوة قنوة النوازلة أو قنوة رمضان أما قنوة الويتر فلا ترفع فيها الأيدي لأنه لم يتبذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في عرفه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في عند جبل الصفى وعند جبل المروى إذن النص المجمل الأول الذي هو إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء يردهما صفرا خائبتين ورد العمل ببعض أفراده أصبحت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع يديه في المكان الفلاني في المكان الفلاني في المكان الفلاني جاء وحد الناس أو جاء وحد الإنسان والله مخلص ويحب أن يدعو الله لأنه يريد أن يتمتزل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لهم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم دائمين فهو يحرس على الدعاء وليس له غرض سوى أنه يبتهل ويتذلل ويخنع إلى ربه جل وعلا عثى الله تعالى أن يجيب دعاءه فرفع يديه بعد الانتهاء من الصلاة صلم عن الناس في صلاة الجماعة ثم رفع يديه بعدما سبح تسبحات رفع يديه بالدعاء فكان واحد مثل قافر في علمه قال له هذا الشيء لم يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه لم يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة سيد هذا كذعش قال له كيف يا أخي ماذا ندعي في وش يا في أول وأنني ندعي في أربيه لأسبيت بيأخي ما جيني تتوى حتى ما قلق حتى واحد راضيني وبالرب العالم قال له الآخر إني أريد أن يتقبل الله منك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب مردود مدام شيء مداروش النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريض على فعل الخير اتصور في الصفة والمروى وإن الإنسان يكون عيان وتعبان ماذا به يكمل العبادة يوقف النبي صلى الله عليه وسلم إيش حال يرفع يديه يرفع يديه كل ما يوقف يرفع يديه بالجعاء ثلاث مرات ولا شك أن هذا فيه مشقة ومع ذلك يرفع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حريض على التقرب من ربيه لكن شحال حال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلى بهم صلوات كثيرة جدا. ولم ينقل عنه أنه رسع يديه بعد الصلاة ولو مرة واحدة هنجي قاعدة أن النص العام إذا ورد العمل ببعض أفراده ورد العمل بأن النبي صاص المرفع يدف فيه كيت وكيت وكيت ينقل أنه رسع يديه بعد الصلاة فلا ينبغي أن نعمل بهذا النص العام في هذا الموضوع أو المجمل كما ينبغي أن يسمى فهمتوا شوية ولا شوية منذرهم خلطة ها علشاني نركز على هذا القاعدة يا اخوان قاعدة مهمة جدا تنبني عليها احكام قال النبي صلى الله عليه وسلم كي انسان يشوفهم يوم دوي عينيهم كي يكون هذا الحلقة يقولوا القيلولا ولا شربوا القهوة ايلا انبالي تشرب القهوة شرب زوج باش عينيك يتحلون ليه شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغسيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده شوف مجتمع قوم هذا نص مجمل فيه ابتداء كمارة فيه مشروعية الاجتماع على الذكر صح ولا لا مجتمع قوم يتلونا ويتدارسنا جاءوا جمعا شفوا هذا الحديث قالوا احنا نطبقوا الحديث احنا متابعين للصنة جاءوا داروا حلقة وبدوا يذكروا رب العالمين اذكروا طبعوا المثال زمان كانت هذه موجودة في المساجد كانوا اتباع حسن البناء يجتمعون في المساجد ويقرؤون المأثورات التي هي أدعية صباح والمساء بصوت وحد جاء مثلي وقال هذا منقر لا يجوز قال ولما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث قال المعترض ايتوني بدليل واحد من افعال النبي صلى الله عليه وسلم انه اجتمع مع اصحابه وذكر الله جماعة وهم احرص الناس على الخير الى ان يرضى الله الارض ومن عليها لا احد يحرص على الخير وعلى طاعه رب العالمين افضل من نبينا واصحابه عليه الصلاه والسلام عليه رضي الله عنه هذا نص عام لم يرد العمل ببعض أفراده فلا ينبغي أن يعمل به على ما هو وإنما ينبغي أن يعمل بأفراده التي تنزلت وهو أن يجتمع الناس فيتدارسون كتاب الله بأن يستمعون تفسيره ويستمعون أحكامه وغير ذلك من الأشياء وعلى هذا نقول إن على هذه القاعدة التي هي أن النص المجمل إذا ورد العمل ببعض أفراده وهي قاعدة أصقلها وركز عليها الإمام الشاطب رحمه الله أبو إتحار في كتابه الاعتصار وهو كتاب عظيم في ذكر أصول البدع والرد عليها وأنصحوا إخواني طلبة العلم أن يقرأوا فيه كثيرا ذكر هذه القاعدة لنسف كثير من البدع التي يتمسك أصحابها في مثل هذه النصوص المجملة التي ذكرناها من هذه القاعدة المسألة التي نحن فيها وهي مسألة التكبير عند الخرور إلى السجود في الصلاة المانعون من التكبير استعملوا هذه القاعدة وقالوا إن النص أو النص المجمل قد ورد العمل إذا ورد العمل ببعض أسراده لا يجوز العمل بهذه مواضع أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه سجد أو أنه كبر لسجود التلاوة سيحتاج من أثبت مشروعية التكبير لسجود التلاوة إلى دليل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خصوصا لسجود التلاوة في الصلاة واضح فلهم عذر في هذا الباب وإن كنا رجحنا أن التكبير هو المشروع والله تعالى أعلم أبو هريرة رضي الله عنه لما صلى للصحابة أو للتابعين الذين كان يعلمهم كان يكبر في كل خفض ورفع ثم لما انتهى وانصرف كأن الناس تعجبوا لهذا وشوفوا السنن سبحان الله إنسان إذا فلع لها أو غفل عنها المسلمون نسوها بسرعة ثم ما تلبث أن تصير منكرا فإذا أتى بها إنسان أنكر عليه العامة والحق أنها هي السنة كما كان ينكر العامة في قديم الزمان على من يضع يده اليمنى على اليسر في الصلاة على صدره والذي يسمى القبص وأنكر على من رفع يديه عند التكبير في الرفوع والرفع منه لماذا لأن الناس نسوا هذه السنة فصارت هي البدع وصارت وصار غيرها هو السنة والحق هو أن هذا امتكاد حدث هذا في الزمن الأول وقد ذكر أنب رضي الله عنه سنة إلطاق الكعب بالكعب في الصلاة وأن الصحابة كانوا يلصقون الكعب بالكعب الرجلين كانوا يلصقوهم المليح صع ما شي يحطه الرجل على الرجل كي ينزلها يباك عنده رجل ومشا الله يلبس 49 وواحد يلبس 49 يحط له الرجل عليه يتعب لكن يلصقها من غير ضرر بصاحبه ثم قال لو أن أحدنا فعل هذا لهرب منه صاحبه كما يهرب البغل الشم هذا واقع الحمد لله في بلدنا يعني ما شاء الله السنة مشات شوية هذه السنة رهي موجودة وفيه الطاق القدمين لكن في بلدان الاخرى لو رفت غلل حج للعمرة شوفوا الناس ابدا اذا قربت اليه يغرب ويتمنى انه كنت لدي الزحمه يتمنى كنت يقدره يدخل الرجل في رجلت ولي عنده رجل, رجل وحده مش زوج من شدة هروبه من هذه السنة التي تجل على أو تدل على الترابط والتلاحم بين المسلم وبين أخي فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقال يحيى وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا استتح الصلاة رفع يديه حذو منكبين وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك كان ابن عمر يرى بأن رفع اليدين عند الرفع من الركوع يكون أدنى من رفعهما عند الافتتاح يعني إذا كان في الافتتاح يرفعهما حذوى المنكبين أو حذو شحنتين الأذنين فإنه كان يرى عند الرفع من الركوع أنه ينزل بهما قليلا عن موضع المنكبين هذا مذهب له رحمه الله والذي جاء في حديث أبي حميد الساعدي تعلمون أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما هو عمدة كبيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا حميد الساعدي قد صلى بحضرة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على تلك الصلاة فكانت صلاته أشبه بالمتواتف بل إنهم إذا عبروا عن المتواتف في أفعال الصلاة عبروا بحديث أبي حميث لأن عشرة من أصحابه حضروا كيفية الصلاة عندما أراءوا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم أقره على تلك الصلاة التي كان يصليها والتي تشبه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعول إذن على ما فبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رفع اليدين في التكبيره في الافتتاح او الرفع من الركوع او الرفع منه او الـ الـ القيام من التشهد الاول كل ذلك يكون حثو المنكبي على ما ذكرنا في السنه قال وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهو ابو نعيم وهو ابن كيفان القرشي مولاهم المدني عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كل ما قفضنا ورفعنا قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاد أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة تكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة هذه صورة من صور الصلاة تحدث لنا جميعا يحدث أن يدخل لمسلم في المسجد فيجد الإمام راكعا قال ابن شهاد يكفيه أن يكبر تكبيرة واحدة من غير تفصيل هذا على مذهب ابن شهاد لأنه كان يرى بأن تكبيرة لافتتاح سنة من السنن ولم يكن يراها ركنا من أركان الصلاة على خلاف أهل العلم جميعا ولهذا قال يكفيه أن يكبر تكبيرة واحدة لأنه كان يرى أنها سنة ولدقة ولأمانة الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه نقل فتوى ابن شهاد ثم اتبعها بقول له قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاح لماذا زاد الإمام مالك هذه الجملة زادها لينبه بأنه ينبغي أن ينوي المسلف إذا دخل والإمام راكع واقتصر على تكبيرة واحدة أن ينوي بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام تفتقر إلى نية لأنها رقم حتى يبين لأنه إن اقتصر على تكبيرة واحدة فالواجف أن ينوي تكبيرة الإحرام هذا إذا كان الموضع ضيقا يعني إذا دخل ومع رأس إمام راحب يرفع ولا جرب يرفع ولا هذا كوين وخلاف بين الآئمة كان بعض الآئمة الله باك يعني يعني لو در له مسابقة هو مع, مع الديك ولا مع الجاجة كيفش ينقض كي الديك كيفش ينقض يعني راسه يهبط ويطلع في رمشة من العين بعض الآئمة هدهم الله كذلك صلاتهم ينقرونها نقرا فربما دخل مسجد والإمام سريع فلم يتمكن ويعلم انه لا يتمكن ان كبر تكبيرتين انه يدرك الركوع فيستطر على تكبيرة واحدة لكن بSHOP ان ينويها تكبيرة الاحرام وتجزئه عن تكبيرة الانتقال كذلك ان رأى انه ربما لا يدرك الركوع مع امام يطيل الركوع فتجزئه تكبيرة واحدة ان نوا بها تكبيرة الاحرام اما ان علم ان الامام يطيل في الركوع وادرك بداية الركوع فالواجب او الذي ينبغي أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال ويركع حتى يكون ممتثلا أو للنبي صلى الله عليه وسلم او لفعلي أنه كان يكبر في كل خفض ورفع أي نعم يشترط أن يأتي بها قائمة تكبير تكبيرة الافتتاح يشترط أن يأتي بها قائمة وذكرتني جزاك الله سلام يعني أنا أرى مثل هذه هذا الفعل أراه كثيرا بعض الناس يعني خرطا منهم على الصلاة وهذا شيء جيد يحمدون عليه وبعد علمهم بأنه يجوز للمسلم أن يكبر دون الصف ويركع ويدب وراكعا حتى يدخل في الصف هذه سنة لكن بعض الصن إخواننا شيء يبغوا فيهم بالمردمدوهم كما يقول السنه مردمدوها في الجزائر صباطوا هنا دايروه هنا ويكبر ومن وحطوا بعد الكعب بعد يرفدوا يديروه يمشي لا هذه هيئه لا تليق بالصلاه وانما يرضى ان يركع على حديث ابي بكر رضي الله عنه سياتينا ان شاء الله تعالى ان ابي بكر دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم تبدا راكعا وهذا يجوث لكن بعض إخوانا إذا رأى الإمام راكعا أسرع ثم كبر وهو راكع وهذا خطأ بل ينبغي أن يكبر وهو قائم ثم يركع لتكبير في الإحرام يكبر الله أكبر ثم يركع ويزب وركع أما أن يفعل هكذا ما عليك شف أما أن يفعل هكذا ويقول الله أكبر لا يرفع يديه مستقيما ولا يكبر ولا يكبر وهو قائم فإن هذا مخالف للسنة ويخشى ويخشى أن تقتل قلاته قلت دخل لهذه المسائل الله من أخرج كيف بعض الناس يكبر إذا وضع رأسه في الركوع أو إذا وضع رأسه في السجود قد قال كثير من أهل العلم لأن من كبر وهو ساجد فإن صلاته باطلة كثير من الناس حتى يسجد يسجد قال العلم صلاته باطلة لماذا يا إخواني لأنه أتى بذكر في غير موضعه أتى بالتكبير في موضع السجود قال هذا كلام أو هذا ذكر لا يجوز أن يؤتى به في ذات في هذا الموضع تعالى المسلم أن يحرس نغارح يانا نحب نزيد واحدة الجملة التراضية فهنخاف نطول عليكم معالي شفاش شوية ناس نعسوا حب نتخليهم يرقدوا شوية دير جملة التراضية بعض نوضع جماعة حفظ فيها سبقين يتعبون يا اخوانا قال كراكم الله في الوضو والصلاة والله لو ثقبنا الثلاثنا ووضونا رأنا ناجحين حتى اليوم رضي الله نطلب ان ما شوف ما نزلش في القرآن يجريوا على القرآن والله ما نزل الله في القرآن ان يسعوا للحصول على الرئة وانما امر في القرآن وامر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بان نعبد الله تبارك وتعالى وأعظم هذه العبادة التي تقربنا من الله هو هذه الصلاة تهونوا من أمل أو من شأن هذه الصلاة فاستهان الناس بها صاروا يضيعونها وصاروا يتهاونون بأفعالها وحركاتها وأركانها حتى هانت في نفوسنا هذه الصلاة سأل الله العافية ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أو سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الرفوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الرفوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إليه قال يبتدئ صلاته احب الي ولو سها مع الإمام مع عن تكبير ولو سها مع الامام عن تكبيره الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيره الافتتاح صوره يا اخواني انسان تخلص صلاته ما كبرش نساك ما كبرش كان ساهل فارح ذهنه كان منين يجيب لك باش باش يبيعهم باش يضرب الناس في واحد راح البوكتب واحد راح الدولة الجلال واحد راح القصر الشلالة كل واحد من راح هو داخل في الصلاة وهموه لا يسبقه لما يسبق شخص فسهى عن تكبيره في الإحرام وسهى عن تكبيره في الانتقال تكبيره في الركوع فرقعة ثانية فكر قال أنا سبحان ظهران يدخل في الصلاة وما كبرت جا. ماذا يزعل قال الإمام مالك ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبير في الاستتاح ولا عند الرفوع وكبر فيه فالركعة في الثانية خلاص قال الرقع كبر كبر تكبير في الإحرام وش الواجب ماذا ينبغي أن يفعل أو ان في التكبير يعف القراق الاولى احتل الركعة الثانية بفقها عاوز تكبر الله أكبر ماذا يفعل قال ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبير في الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الرقعة الثانية قال لما المالك فتوا ما هي؟ قال يكتدئ صلاته أحب إليها ما معنى يكتدئ صلاته يعني الركعة الأولى هذه ما يختبهاش لأنه أسقط منها ركنا فات وقته أسقط منها ركنا وهو تكبيرة الإحرام وفات وقته لو أدرك تكبيرة الإحرام قبل الركوع أو عند الركوع في الركعة الأولى كانت صلاته صحيح لكن إذا جاوز الركوع مثلا ادخل الصلاة ونثة كبيرة في الإحرام ولم يتذكر إلا بعد الرفع من الركوع الركعة اللولى راحت تلغى واضح إخواني بأن, أو بأن الركعة إنما يدرك بما قبل الركوع أو عند الركوع فإذا, فإذا فات الركوع فإذا الركعة قد ذهبت ولا تحتسب وشفوا أدب الإمام مالك وورع الإمام مالك رحمه الله والله نحتاج إلى مثل هذا الورع نحتاج إلى مثل هذا الورع العظيم شوفوا اش قال امام مالك قال يبسدئ صلاته احب الي شوف احب الي لو قره واحد يقول يعني على سبيل الاختيار يعني يحب يعتبرك عنه لا ولا الافضل يلغيها قول الامام مالك احب الي هذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب وكان الامام مالك رحمه الله تعالى يطلق هذا ولا يجب إذا أراد أن يوجب شيئا قال أحب إلي أن يفعل هذا وإذا أراد أن يحرم قال أكره هذا غروبا من وعيد الله جل وعلا في القرآن ولا تقولوا لما تصرف ألفنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فكان الإمام مالك يتورع رحمه الله تعالى ومثله الإمام أحمد وكثير من الأئمة كانوا يتورعون عن إطلاق التحرين في مثل هذه المتائب بل يقولون أكره فعل كذا وأكره أن يفعل المسلم كذا وأحب أن يفعل كذا على تبيل الوجوه كما هو الحال لأن الإمام مالك وكل أهل العلم يرون بأن تكبيرة الاشتتاح وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاح فإذا نفيها المسلم حتى جاوز الركع فإنه يلغي تلك الركعة ويبتدئ صلاته من الركعة الثانية فإذا أسمى الإمام الصلاة قام وزاد ركعة بأن الأولى قد ألغيت وقع رحد النهار جدال جدال حسنة بالعلم إذا قام الإمام إلى الركعة الخامفة يحدث أن الإمام ينسى وهذا وارث السنة يقوم مثل الركعة الخامسة فيسبح له المأمومون فيأبى أن يرجع ثم يسبحون فيأبى أن يرجع اختلف أهل العلم هل يتابع الإمام على ركعة الخامسة أو لا يتابع على ركعة الخامسة هذه مسألة تتصور في الصلاة السرية بعض الناس آتاهم الله تعالى شقها ساقبا يقول أحد أهل العلم رحمه الله تعالى يقول ينبغي أن يتابع الإمام في الركعة الخامسة إذا أخر على القيام إذا الإمام خش الراثة كما نقوله إحنا وابقى المسجد قائس بحوله حتى أنه بعض الناس اللي مورا قالوا يا الإمام رقمت للخامسة بس ظن بأن الإمام ما تهمش والإمام باقي باقي مستمراً في وهو أنه قام إلى الخامسة قال هذا الإمام ينبغي أن يسابع الإمام لماذا؟ قال لأن الإمام ربما يكون سهى عن قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات ولم يعلم أو لم يتذكر ذلك إلا بعد فتوات وقتها فألغى تلك الركعة وزاد ركعة خامسة والمأهمون لا يدركون هذا فواجب على المأمومين بعد أن أصروا على الإمام بالتثبيح بأن يجرس فلن يجلس واجب عليهم أن يتابعوا فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأن من نسي التكبير وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل العذر أنه يلغي تلك الركعة إذا فات وقت الركوع ويبتدئ صلاته من جديد لكن لو سهى وكان مع الإمام ولم يكبر كما قال ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الرفوع الأول يعني سهى ولم يكبر لكنه تذكر عند الرفوع ثم كبر تكبيرة الإحرام فإن هذا يجزئه وتحتسب له تلك الركعة قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنفي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته واحد صلى وانسى جاء تكبيرة الإحرام كذلك لم تفكر ماذا يعاود صلات يستأنف صلاته يعاودها من جديد ولا تفزئه تلك الصلاة نحكي هذه الأقوال نحكي هذه الأحكام يا إخواني بش ما تتوسوش لأن بعض الناس رغم ما غلب عليهم الوسوات نتأل الله أن يشفيهم ولا نقول نتأل الله أن يشفيهم لأن كثير من الناس يخطئون يقولوا يشفيك الله يشفيك الله مع أنت أمر ذك الله ليقولك يشفيك الله مع أنت أدعى عليك مش يدعك فانتبهوا يشفي من أسفاء أسفاه أي أمرضه ويشفي من سفاء أي أنزل به البرق والسفاء كثير من الناس مبالغة منهم في الحرف على تكبيرة الإحرام أبدأي لعبهم السيطان قولوا لعلم يا أخواني أنتم تتعلمون هذه الأحكام والسيطان الآن تضيقون طريقه إليكم كل ما تعلم الإنسان راه يضيق الطريق على الشيطان حتى لا يجد الشيطان تبيلا إلى قلبه لأن الشيطان انما يتلاعب بالجاهل أما العالم فلا يتمكن من التلاعب به العالم يجيه بجهة واحدة وخرى يجيه يقول له شوه الله أراك عجبك الناس الله يبارك يحضر لك الغاشي يحضروا لك الناس بالذات الله يبارك أراك أنت إمام كبير بقى لك تصدق روحك إياك أن تصدق نفسك انك انتا تعرف نشتك وشتسوا حتى وغلوا نشتك عن كارك هاي نكتة تعرف نفسك. تعرف قيمتك تعرف درجة يعني فالشيطان يأتي الى العالم او طالب العلم يأتيه من باب اخر ما يجيش من باب التشويش عليه في عبادته يقول لي عديرك ما مسحش وذنيك يقول له العالم وعليش حتى ما مسحش معلم يعني يعرف بانه هو سوي فبعض الناس حرصا منه على تكبيرة الاحرام ماذا يفعل. إذا كبر يجيه الوسوات يقول له علماءكك ما كبرت قريف الفاتحة مباشرة تعاودي كبر فإذا استأنث لهذا الوسوات صار مرضا عضالا ويني أحدثكم بما أعرفه عن بعض الناس صار إذا كبر قال هكذا الله أكبر ويطول هذه لأنه إذا سمع ذلك يعرف بالي وقال الله أكبر والله إن هذا وقع يا إخواني وأنا أتكلم عن شيء واقع حددتكم في أبواب الطهارة أن بعض الناس عاثان الله وإياكم وشفاهم الله إذا أراد أن يتوضى أخذ الماء بكفيه وضربه بقوة فيه على الحائد كنا له علاء ركدير هكذا قال لك ليلة حسب لي الله يجيه غله هو ثم دعينه ويخرج لنا هذا هو ماشي ما بدنا شداده نخبطيه الحف باش نتاكد باللي الماء تصوروا انسان مثل هذا اللي كل مجنون نعم هذا. هذا هذا هذا نوع من الجنون يا اخوان هذا نوع من الجنون واني اعرف اناسا طلبت زوجاتهم الطلاق منهم إذا دخل يرتجف كانه في حلبة ملاكمة اسمع طق طق قبل علاه لأنه يبالغ في الدلك يبالغ في الدلك يعني يشوف باللي هذي ما قاس هاش هو المره نفسه يشوف وما قاش وبعد يجي يخبر حوالي ساعة ليغتسل غسلة الطهارة فإذا دخل الصلي جلس ساعة ونصف حتى صار كالمجنون بل إن هذا الإنسان الله يشفيه على كل حال عندي مدة مشتوش صار يتوسوس حتى في التسبيح بعد الصلاة بعد الصلاة تقعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله يذقني التلمس جد قاعد يسمعون ثم ستة التسبيح غير واجب لا تسبيح غير تسلم نوض ورحمة خدمتك متحوشتها فهذا مرض عضالي يا أخواني لا ينبغي أن تستألثوا له يجيك مرة أنه مثلاً ما كبرشت كبير في الإحرام عاود تكبر مثلاً لأنه جاك الشكل وأنك ما تيقنش أنك كبرت كبر. عود يجيك مرة واحدة اخرى لا تلتفك اليه ممكن يحكتك هو الشيطان يحددك كأنك تسمع ذلك في اذنيك يقول لك يا سلان على ذلك قل ما كبرتش انتا قاود حكته في نفسك قل له ما عليش حتى وصلاتي باطلة نكملها وكمل صلاتك وسلم وروح لخدمتك مرة مرتين يأس منك ما يزيش قاعد دورك لكن إن تمرت في هذه هذا الامر فإنه يستحوذ عليك ويكرهك في عبادة ربك حتى تترك الصلاة كلية وهذا مبتغ الشيطان دعنه الله وأخذاه نعوذ بالله منه وقال الإمام مالك في الإمام ينسى تكبيرة بافتتاح حتى يفرغ من صلاةه قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبر فإنهم يعيدون أي صورة أخرى هذه يدخل الصلاة ونسا ما كبرش تكبير في الإحرام كي شافوا الناس قاعد ديره وبدأ يقرأ يقول لكم قاله رح يكبر في نفسه ولا. فدخلوا معه بالصلاة في, في آخر الصلاة تذكر أنه لم يكبر تكبير في الافتتاح فتوى الإمام مالك رحمه الله أن على الجميع يعيدوا الصلاة بالإمام بالمأمومين حتى وإن كان المأمومون قد كبروا للافتتاح يرى الإمام رحمه الله أن على الجميع يعيدوا الصلاة لماذا يعيدوا في التكبير ولا يعيدون وذكرنا في داب الطهارة إن كنتم تذكرون وعلى باري في اليفزاة نسيته لكن معلش يعني نسيان العلم أول من نسيان العمل بهذا العلم وأنا أعلم أنكم تعملون بهذا العلم الذي تتعلمونه وحفظ العلم بالعمل به أي شيء من الدرسه إخواني اعملوا به تحت ولا تنسوه أبدا بإذن الله ذكرنا أن الإمام إذا صلى محدثا بالناس ولم يتذكر ذلك إلا بعد انقراء الصلاة وصلى المأمومون متوضئين فإن صلاتهم صحيحة و في مذهب الإمام مالك فتوى بأن الجميع يعيدون لكنها فتوى ضعيفة لكن هنا قلنا يبغي أن يعيدوا جميعا لماذا؟ ما الفارق؟ الفارق أن طهارة الإمام لا يمكن أن يطلع عليها المأمومون بخلاف التكبير فإنه يمكن أن يطلع عليه المأمومون فالواجب أن يسبفوا له حتى يرجع إلى التكبير فإذ لم يسبحوا وتمادوا في الصلاة مع عدم تكبير الإمام للاستتاح فإن صلاة الجميع تبطل عليه أن يعيدوها جميعا أظن أننا نتوقف عند هذا الحد أن الأذان قرب ومعنا باب جديد وباب القراءة في المغرب والعشاء وسيسرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في أبواب القراءة فنرجع ذلك إلى شفة المقبلة ونجيب على بعض الأسئلة سؤال يقول أجير يعمل عند رجل مهنته ممثل أو مخرج مخرج في نيمائه هذا ما حكم العمل عنده العمل عنده جائز وأخذ الأجرة منه جائز لأن قاعدة في الأموال أن المال الحرام قاطر على كسبه لا يتعدى ذكرنا هذا ميران فلا حرج أن يعمل المسلم عند هؤلاء شرق ما يعمل لهم ش... يعني لا يعمل لهم ما ي... ما يستعينون به على هذه الأسلام يعني يعمل عنده في داره ويفنله داره ولا يبنله حاجة لكن أن يعمل معه لأجل إعانته على هذا المنكر الذي هو عليه فلا يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ما هي المسافة المسوح بها عندما كان التكبير المتأخر عن الصف هو التكبير يعني الذي يكبر دون الصف المهم أن لا يدركه السجود لأنه إن أدركه السجود فإنه يرزمه أن يصلي ركعة دون الصف وإذا صلى ركعة دون الصف فإنه صلاته تبطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره في سند صحيح عن وابصة ابن معبد الجهانية رضي الله عنه قال لا صلاة لمفرد خلف الصف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمفرد خلف الصف المهم أن يدرك السجود في الصف لأنه في الركوع ومطع منه يتمكن من الاستمرار في المشي أما عند السجود فلا يمكن أن يمشي فلا يمكن أن يمشي والله أعلم يقول هل يجوز شراء وضحية العيد بالميزان حيث أن بعض الجهات الرسمية وبعض المربين جهات الرسمية وبعض المربين يبيعون الأضاحي بالميزان لا حرج في أن يشتري المسلم وضحية بالميزان ليس لأنه يريد أن يضحي ب15 كيلو إلى 10 كيلو لكن إذا كان قصده أن هذه الأضاحي يعني السعر فيها يعني مناسب بحيث يكون ثمن هذه الأضاحي من خلال وزنها الذي يوزن به فلا حرج في أن يشتري هذه الأضاحي الله أعلم ونبدأها إلى مسألة مهمة إن كاننا أنا أجيب على السؤال واحد في كل وراء لكن لما كانت هذه المسألة مهمة رأيت أن أتكلم عنها قال نصيحة بالإخوة حيث إنه ظهرت الشحناء والبغضاء في صفوفهم وذلك لأمور تافهات ودنيوية أرجو تفسير الآية ربنا لا تجعب في قلوبنا غلا للذين آمنوا نعم هذا شيء مؤسف وأن أكثر شحنائنا وبغضائنا على أمور الدنيا لا على أمور الآخرة بل إن الطامة الكبرى أن الخلافات الموجودة الآن بين الزوجين أو الخلاف بين الآباء والأبناء أو الخلاف بين الإخوة الأشقاء أو الخلاف بين الإخوة المؤمنين غالبه إن لم أقل كله إنما هو على أمور الدنيا ولا تجد أبا قاطع ابنه لأجل يعني تهونه في الصلاة أو أم قاطعت ابنتها لأجل أنها تهونت في لباتها وحركتها أو أن أخا قاطع أخاه لأنه يسري في المسلمين ولا يتورع فإنما كل هذه المشاحنات إنما هي لأجل أمور الدنيا نسأل الله العافية المسلم بغي أن ننزلها نفسه وعلمه بهذا والآية التي ذكرها الأخ آية عامة نزل في حق الصحابة في الذين ينالون الفيء والذين لهم حق في الفيء هم الذين يترضون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى تكلم عن المهاجرين ثم ذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم ثم قالوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون واستنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية أن الرافضة والشعة ليس لهم حق في ألفين لأنهم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إنما يعنى بها رأسا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي باقي المسلمين والمؤمنين تبع للصحابة رضي الله عنهم فالمسلم لا ينبغي أن يبغض إخوانه ربما لا تحب شخصا يعني لا تكن له المحبة العظيمة لكن لا ينبغي أن تبغض أخاك المسلم والمحبة ينبغي أن تكون بقدرها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عفوا لأن الحديث حسن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في سنن الترنذي أحبب حبيبة هون ما عفا أن يكون بغيرك كما يوما ما. فالمسلم إذا أحب ينبغي أن يحب, أن يحب بقدر لا أن يحب حبا يعمي فإذا رأى أخاه يعطي الله تعالى وينتهك حرمات المسلمين بأجل أنه يحبه يسكت عليه فهذا منكر من الفعل ينبغي أن ننزلها عنها عنه يقول هل المسبوق عند عند ركوع الإمام يكبر تكبيره في الإحرام ثم يضع يده اليمنى على اليسراء قبل الركوع أو يكبر تكبيرتين مباشرة ثم يركع نعم يكبر تكبيره خلوة تكبيره لأنه لا يسعه أن يضع يده اليمنى على اليسراء على الصدر خاصة إذا كان وقت الركوع ضيقا بل إنه إذا كان وقت الركوع ضيقا اقتصر على تكبيره في الإحرام وحدها وكست عن تكبير في الانتقاء قال إذا كان الرجل مسافرا ونوى أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير وأدرك الجماعة في العشاء في المسجد ماذا يفعل هل يصلي ثلاثا ويسلم أم يتبع الإمام أم يصلي العشاء ولا يرتب هذه المسألة خلافية كبيرة عند أهل العلم والذي صوبناه في أكثر من ووضع وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابنتين يا رحمه الله أن يصلي مع الإمام الذي يصل العشاء يدخل معه هو بنية المغرب ويجوز تخالص نية الإمام مع المأموم فإذا كان الإمام يصل العشاء وهو لم يصل المغرب وكان ينوي الجمع جمع التأخير فإذا دخل المسجد وجدهم يصلون العشاء دخل مع الإمام بنية المغرب ثم يصل معه فإذا وصل إلى الركعة الثالثة وأتمها الإمام يعني رفع الإمام إذا رفع الإمام رأسه من السجود الثاني في الركعة الثالثة نوى هذا المصلي الانفصال عن الإمام وتشهد يعني قرأ التشهد ثم يسلم ثم يكبر مع الإمام ويدرك ما بقي من صلاته مع الإمام ثم يعني يقضي ما ساته أو يعني يأتي بالذي ساته مع الإمام يقول ما حكم التكبير والركوع دون الصف خلف الامام وهو ثم الرفع من الركوع دون الصف بعد ان يرفع هو حكم التكبير والركوع دون الصف خلف راكع ثم الرفع من الركوع دون الصف والدخول في الصف بعد ايه هذه ذكرناها قلنا لا ينبغي ان يصل الى موضع السجود نزيد سؤالا اخيرا قال اذا نسي المرء تكبيرة الاحرام وتذكرها بعد قراءة صورة سورة بعد الفاتحة فقبل الركوع فهل يكبر تكبيرة الإحرام ويعيد الفاتحة أم يركع؟ نعم إذا أدرك أو إذا تذكر تكبيرة الإحرام التي نسيها أولا وكان قد قرأت صورة بعد الفاتحة فتذكرها بعد قراءة الصورة فعليه أن يكبر افتدئ الصلاة من جديد ويعيد قراءة الفاتحة والصورة ويتجد للسهوي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل تهوين سجدتان بعدما يسلم الله تبارك أعلم والحمد لله صلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه